Bismillahirrahmanirrahim. Yasaluhuk عن الأفال. Ulil A'falulillahi wa Rasul. تقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون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 ما يساقون إلى الموت وهم ينظون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها هالكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 ليحِق الحقَّ ويبطل الباطلَ وَلَوْ جَرِهِ الْمُجْرِمُونَ إِذْ أَسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ بَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُدِّي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 إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم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 فَالْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا قُلُوبَهُمْ وَأَنَّهُمْ اللَّهَ لَا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ عذاب النَّارَ كَانَ مَأْوَى فَأَمَّا الْمُزَحْفَفَ فَلَا تَوَلُّوهُمُ الْأَدْبَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ atau Fakah Fadan Im permanehim ah Bab Ht Penghivi Falam Kof Jad Sell Sem Fidy Sell Allah take. tallang in God's seer, voila, liv美味 Bokums Solek, الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهر كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.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 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول رسول إذا دعكم لما يحيكم وألمو أن الله يحول بين الموئ وقلبه وأنه إليه تحشون. واتقوا فتنة لا تشيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروه إذ أنتم قليل تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون يا أعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عظيم اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُذِيقُوكَ بتوك أو يقتلك أو يخرجك ويمكرون ويمك الله والله خير الماكرين.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 وَإِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تُنَزِّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا Wahai mereka yang beribadah di sana, apabila mereka beribadah di sana, mereka tidak beribadah dengan cara تكون أموالهم ليوصدوا عن سبيل الله، فسيوفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون.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 ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيركمه جميعا فيجعلهم في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا لهم ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Fainil dahw fa inna Allah bima yamanon buncir. Wa in ta walaw fa'lamu an Allah maulakum. Niaman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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آل فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشنوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وراء الناس ويصدون عن سبيل الله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاء لكم فَلَمَّا تَرَا الْفِئَتَانِ نكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَشَجِذِ الَّذِينَ اقْتَابَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ إن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وذوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَذِيدُ الْعِقَابِ Zalik, bi an Nallah, ha, lam yafum, gairan, yahmata, an gamha, ala qomun, hadh tahyugiru, ma bi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 إنهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا والله وعد وانتم واخرينا من لا تعلمونه وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقون. شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إن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 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله وَمَنِ اتَّبَعَك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ عشرون صابون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن قف فالله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئه صابره يغلب مائتين وان ألف يغلب ألفين بإذن الله والله ما الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسراحة حتى يخن في الأرض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 Bakulu min ma'ganim tum halalun tibah. Wajtu Allah. Inna Allah wa الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما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 إن الذين آمروا وحاجوا وجاهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله والذين أوا ونصروا والذين أوا ونصروا لا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ إِسْتَنْصَرُوا كُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ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 لهم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجوا وجاهدوا معكم فأولئك من